بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ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 وَسويرَة الجبالَُ فَكَانَت سرابَ إِ جَهًا مَكَانَتْ مِر الصادَ للطَّغينَ مَأَابَ ل بِثينَ فِيهَا أَحقابَ ل يَذُكُونَ فيِيهَا بَدَوُ وَلَا شَرابَ إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا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 كَوَاعِبَ اتْرَابٍ وَكَأْسًا دِهَاقًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا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 ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ